الحمد لله وصليت وسلم على منى نبي الاعلى اللهم صل وسلم وزير وبارك على طبيب قلوبنا محمد اللهم اجعلنا حبيبنا اللهم اجعلنا شفيعنا بعد حبك لنا وحبنا لك يا رب العالمين قال المصحف رحمه الله ما دليل القصص من الكتاب نسعى الى اسئله تكتب الورقه فاسئله الورق من قصص <تصفيق> من الابتكار قال تعالى ان الله لا يضيع من اصطال زرعا ان تنحسنت يضاعف ودنت من رزق اجره عظيمه اجرا عظيمه وقال تعالى ان تجزل لا تجزر نفس بما كسبت لا ظلم اليوم الى قول الله يقضي بال في احاديث من اقوله صلى الله عليه وسلم اول ما يرضى بين الناس في الدماء اول حال ربنا بيقتص بين يوم الدماء الدماء فالله الله في الدماء الله في فلا يقول احدنا ياتي يوم القيامه الله شريك في الدماء حتى ولو بك حتى ولو بنصف اتقوا الله في الدماء اول شيء حسب الدماء وحينئذ الله اول شيء الصيام اولي فهناك فرق بين حق العباد وحق الله حق الله الصيام قبل حق العباد الدم فاول شيء حسب عليه هذا الجنه وخوله صلى الله عليه وسلم لو كانت النبوه مطلبا ليخفف ليتخلله منها منها اليوم فانه ليس ثماني نبره ولا ذره من قول ان يؤخذ دافيه من حسناته يقول لهم الحسنان حسنات ذا من سيئات اخي عليه. وقول سنوالي يا اهل السلم من النار على التنطرة بين جنة والنار فيقصوا بأرضهم من بعض النار كان بينام في الدنيا حتى اذا وذيقوا منهم وذيقوا في الجنه يعني بعد ما عندهم رحمة الله ويعدوا على التنطرة ويكون عز وجل هذا فسر اللوم وعزتي لا يفير زائد الفسر أحد ولا ما تدير الحر من الكتاب؟ قال الله عز وجل المبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيناك الكوفر قال الله تدير من السنة فيها. سيد الحشام ابيض من اللبن وريحه اطيب من المسك وكذا عدد نجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ ابدا يرضى أن النشرب من هذا الحوض ان الحوض الذي لا يشرب منه الذي يخالف النبي. اللي خالف دينه هو الذي لا يشرب منه صلى الله عليه وسلم يقول لا أعلمان أقوى من أمة عرف من اثر الوضوء غرى المحجمين يخترجون من بين يثين فأقول يعني كل الملائكة إنهم من أمة فيقولون يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول صرفا صرفا صلى الله عليه وآله وسلم اتيت على نهر حافتاه قباب مجوف فقلت ما هذا يا جرير قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك هنقف على تقارير صحيح ويبقى اللقاء للذي يخش الجحيمه ما الدليل على الايمان بالجنة فنقف عند هذا وانا ولقائي ان شاء الله نكمل لكم من هذا في نفس الموعد عشان في نفس الايه بالظبط يبقى الخطبه الثالثه بعد الخطبه عشان احنا نختم الكتاب دوات ان شاء الله زي ما اتفقنا يعني بسم الله نختم بالفضل باذن اشوف التسيله اللي معانا في كتابه دوات في الحلقه اللي احنا ثاني مرفوع الفعل ده مرفوع علامته رفع وايه الضمه المقدره عليه لكن النص ولا على النص بتكلم على حاجه النص السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكثر وحسن هل ود من الاحاديث التي يستدل بها على الرمول البيئيه ان تكون متواتره لا طبعا قد تكون احاد قد تكون الاحاد فحديث بريه من احاديث الاحاد فلو اخذنا بقول القائل ان الاحاديث التي تتكلم عن العقيده لابد ان تكون من الاحاديث المتواتره هذه شوفها سخيفه لأن هناك لو قلت بهذا القول اقول إذا انت هدمت الدين من اصول ازاي صل على النبي صلى الله عليه و اله نزل عليه جبريل النبي اتى كميه واحد وبلغه يرجى تسجيل للفجر ذلك الله خيرها إن شاء الله يعطون لنا القوادر من عبدالله من جمال الأول وهناك قضية 21-3 يعني هو بيؤكد هذا الكلام الروضان شايفنا الجليل بارك الله من قول صلى الله عليه وسلم قريبا وعند نزول قول معناه الدنور هل هذه السفة تحت النص هل هذه كيفية ان يجزل الله خيره وبعضكم فيه. وياكم. لما قلت الدنوب تعني القرب ينزل. يعني معنا هيالها. معنا هيالها. هنا انا مش بقول صفر. انا قلت اكتب عن معنى ده اكتر من المعنى. انا مش رحب معنى لغوي لكلمة. معنى لغوي كما زي ما قلنا بساعدة الكلف. الستر ورحمة. لكن هنا انا اولت الصفة. او كيفت الصفة حاشة لله اطلق ذلك. معايا نحن نسفة الصفة لله عز وجل كماليا بلا تشريف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطينا. لكن قد يحتاج اللفظ. الى بيان في اللغة وبينه فيه. وبينه في اللغة فقط. لشنا نرى. شيخنا نزولي بارك الله فيك بالأصبات رسول أم اسماء بارك الله في عيني الأصبات هم الذين كانوا مع موسى عليه السلام فاعترضوا على موسى عليه السلام واخترضوا موسى بطرمية أرمائين رجمان على موسى عليه السلام وقارنوا كما حكت الطورة على ذلك يا موسى قد أخذ ثانيا من في الأرض، وصاروا عددهم إثنا عشر، ستة، إثنا ستة. هؤلاء الأصوات، أم الذين تسللت منهم سلاله الأنبياء بعد ذلك. الأنبياء بعد ذلك الأصوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً في فضلك التفسير. أردت إشكال في قول. لا إله إذا الله بمعنى أن يوجد إله طرح مدود إله. ولكن هذا الله تركه طريفة من, إلها إلها من أشكال الذي يوجد فيها التفسيرين. قلنا إله إله يعني لا معبود. الإله يعني إله. يعني إله. تنبت والله ما تصنع عليك. الإله يعني معبود. كل معبود هو إله. خلاص كل يبقى عن ان من اتخذوا آلها من الله ايه? آلها مع انها من لكن مش معنى ان الله عز قال انها ايه. وليس معنى ان هؤلاء القوم زعم انها ايه ليس معنى زيت انت عشان تكون مصرين لازمتون ايه? اشهروا. لا اله. لا معبد. ما فيش خاطر. اي ان كان معبد دا ما فيش. الا ما لا تستخدم. هل في حاجة جديدة ايه? الله. يبقى كأني اله الحق الذي يصحف العبادة واحدة هو الله. ويوم بد قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان show يبقى هو هنا انا بالتبتك طب ينفروا حكم لاري ترتيب تاني ها مش هو ان تؤمن بالملائكة وبالله ورسله والقدر خيره وشعي فضل اتنين الله الرحمن هنا لما قالها وعكس الترتيب. هل معنى ذلك أنهم دب يوم من بأركان الإيمان ستة؟ ده إيمان يومين. بس في هذا اليوم دب هو قال رسول الله. دب هو قال رسول الله. دب لازم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسل واليوم الآخر والقدر الخير ما عشان أنا قلت قال ما شاء الله. دب أن تقول زمان أن تنتقم من نطق النبي صل الله عليه وسلم. لكن لو احتراجوا من ابائنا الكرام وامهاتنا العجائز ليتنامين على دين العجائز في نيسارور نسوا وشفائهم قد تشهد عندهم من الإيمان الله ومن وما يحفظ من ومع ومع في هذه القواعد لكن هو الايمان عنده موجود بالفترة بالفطره الموجود وقد يفوت إيمان بعضنا الكثير بكثير وسبحان الله في خلق الترتيب غير الملصم فيها. ليه ما بين الرسول والنبي مع التوضيح فضلنا الله. احنا شرحنا من الواحد الرسول. اعلى رتبه من النبي. الله عز وجل اصطفى من البشر انبياء. عدده كان مية وعشرين الف من وعشرين الف ولكن هذا أبو خمسة لك هذا الرسول كل رسول معه كتاب. وليس كل هذا كل رسول معه كتاب. هو يقول لك هذا هو يقول لك هذا هو ولا لك هذا هو يقول لك هذا هو يقول لك هذا هو الدكتوراه. فكل اللي معاه ماجستير ما خالش دكتور لكن كل اللي معاه دكتوراه مع ماجستير فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول اعتبر الرساله زائد دكتوراه والماجستير نعتبر مقام من يبقى كل نبي ليس رسول وكل رسول والرسول ينسخ شريعة من قبل، ينسخ شريعة من قبل، النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسخ شريعة من قبل، أو يقر شريعة من قبل، أو يحرر بعض شرائع من قبل، دميم؟ دميم؟ لكن النبي أتى برسالة محددة. لا يتجاوز بسرعة وتقول في قومه خاص لكن الرسول يتجاوز وفيه خاص الرسول في بعض الأهل يقول أن الرسول لا تقتل أن الرسول لا تقتل والأبيان يقتل الأبيان يقتل يعني تيب بعض الفروق بينهم هل عيسى عليه السلام من الاحياء من الامويات ما معنى الزمبيت عيسى عليه السلام حي عند الله عز في السماء ومن انتقلوه وما صلواته ولكن شو بها اعلم اني متوفيك ورفعك اليه ومطهرك عن الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا اليهم عيسى عليه السلام مرفوع في السماء وراه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج وقال الله عز وجل انه لعلم للساعه وفي القراءه لعلم للساعه يعني هو عيسى ينزل كعلامه كبرى من علامات الساعه وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم عند المناره البيضاء في البقعه البيضاء اسمع شرقية للشيء شرقي بينما ورودتين يعني ثوبين لونهم لون لون السكر بينما ورودته يقطر رأسه كانما خارج من قلوب متكئا على اجنحه الملائكه النبي وصل وقال وقل حاجه اخر صندقين صليت الفجر فيقول عيسى عليه السلام لا إمانكم منكم يا أمة محمد تكرمة الله لهذه الأمة تكرمة الله لهذه الأمة هل اسم الله الأعظم هو الحي القيوم كما يقول معضاء المعلم شعارة شعارة مجمع يجد حقا شعارة كيف حقا بسم الله العظيم الذي إذا أودعيه به إذا سأل به أعطى وإذا دعاه به أجاب قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث آيات, آيات من القرآن حجّب ثلاث آيات من القرآن الوالح الطين الراجح بأقوال أهل العلم أنه نظير جلال الله يبقى اسم الاعظم الذي إذا دعي به أجاب اسم المفردة على الدبر على جميع قسمين في مسلمة الصفات المودع وليس ايه. وليس أي ليس وليس أي ليس والله على ما, ما, ما. ما هي أسهل الطرق لتعليم علم النعم أسهل طريقة تعليم علم النعم كسر كتاب الله عزوجل كتاب الله يبقى ليه وقت سابق في القرآن هتلاقي إنسانا يستقيم من غير ما تعرف الطواعد بقى يبقى عندك الملح بقى عندك ايه الملح ثانيا تبدأ طيب اللي يسمعني على الله الدافع ازاتك ايه الدافع ازاتك؟ انك تحب الملح حب النحن حب انها لغة القرآن ده لغة نريه صلى الله عليه سيب فات من اله بعض الناس يحب يعيش عيش في دور المظلوم شوية دي بكثير هؤلاء اللي بدعمت المصرين اللي ظروف والأحوال والعيشة والعيشة هو يحب كده، يحب داني ان هو يعيش في دور المظلوم المطهور فأصلاً كفى ابتداء المدرس كان وفي الإعدادة وفي سامي مجاش بعد الغلطة طب ياسين كلهم وحشينهم انت عملت ايه؟ انت عملت ايه؟ اعتبر زي ماندة العقيدة اعتبر ماندة زي. زي الفكره انك محمد زي السيره النبويه تبدا بالدفع الذاتي الدفع الذاتي حب للنحو ولغه القران ده لغه النبى ما ينفعش وما تثقلش على ذهنك ازاي بعض ما تيجي خلاص انا نويت اتعلمها اول ما بدها الفيه بن بن يا من احنا نعرف هي هن الذين مره السمو في السبا طفلة رضية. حطينه اول ما يتولد حيث كده احنا فرور هيخسرينه. هيبوت يفتس منك. وكذلك العلم الشرعي طارع. اي علم تستقيم اعلى من مستواك تضر علم. وتضر من حيث تريد الاسمح. احنا بدلا ما بكتافة العقيدة اللي هو ايه? على بسمنا دي. ما نشوف. طب احنا بنا ممكن نبدأ بسمنا بالقصور.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 ما ترشش قاعده الفقه ما ده تبدا ايه خد قواعد بسيطه ازاي الفاعل دايما ايه مرفوع خلاص اعرف ان الجملة يعني كده عشان قواعد اساسيه بسط ال عشان قواعد الاساسيه ايه الجمله بتتقسم انت اسميه ولا جمله فعلا. اسمي يعني مبتدا وخبر اسميه مفعليه فعل فاعل نصروا ودي لاحظوا الفاعل دايما ايه مرفوع طب الفعل كان نوع؟ الفاعل الفاعل دايما مرفوع الفعل نفسه له ثلاث انواع ماضي مضارع امر قرأت بقيت زين كده ها فخد بقى المفاتيح بتاع كل حاجه ازاي يعرف ان الكلمه دي اليت الف ي ن ت تبدا بيها ده فعل مضارع حبيت ماشي ما تشغلش لا عمز. هتلاقي نفسك خلال شهر لميت عشر قواعد اساسيه حسيت بقى في فرق تبدا بعد كده اقطع على بقى بقى ولا ما اشكال اسم الفاعل اسم المفعول لاي نفسك بدات تمشي يا اخوان اللغه العربيه بقى الموضوع ده اسهل ليس صعب والله ده أي القيصر منه بس محتاج بس حبه كمان ده في غزاته ابدا مصادر من قبل كبير مع ابن بن منع الله عليه ده يكون اسلوبه سهل في الشرح وانا اصحح الكتاب الأجرمية متن ايه الأجرمية من ايسر الكتب بس محتاج بس اي حد يشرحه لنا مره واحده واحده هتلاقي نفسك بفضل الله عز وجل اتقنت كلها واسد وينسر كل ماده أن ربنا يأخذ فيها واتقوا الله ويحبينها إنك تتقل عز وجل وتأخذ بالأسفل خذ لكن تتقل لأولاعة في بيتك انسى يبقى متقل شمع. ما حكم من سبب الذي بس ما هنا وشيء هنا لازم تخلوها كده بين يديك. ما حكم من سبب الذي صلى الله عليه وسلم أو يمعفو عنه. وانتاب من الذي يقوم ومن الذي يقوم بإعطامة الحد عليه. نريد التفصيل. اول الحكم من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كافر. كافر. ومش هدخل في تفاصيل جاهدة. لكن هذا الكافر. اللي <تصفيق> هو سبق النبي صلى الله عليه وسلم. يغزر فيها. مين اللي يخيم على الحد؟ ولي الهدف نائم إزاي؟ يأتي العلماء أهل الحد والعقد ويستثموه ويستثموه إزاي كيف تكون الاستثابة؟ يحدث ثلاثة أيها ويبتأ إليه العلماء عشية مموحة كل يوم ويقدم له طعام في اليوم برائف وجره ويخبروا انه عماد خلال السادسه ايام على الصوره يموت كافرا دون عز وجل ويقيم عليها العلماء الحجاج لا ربما يكون هذا الرجل جائع ما يعرف او عنده سلطه او عنده تكوين معين ولا يكفي ان هذا الوقف فلما تقام عليه احمد معين يراجع نفسه انت تاب الله عليك. مدرجه في المساله وإن سروا يقتل دت إن سروا يقترب دت أبو عزّ كان كفارك وكان شاه صبي المسلم كان سب النبي وسب بنات النبي وسب جنابه وتشبرع المسلم فلما أصروا فيهم إذا النبي صلى الله عليه أخذوه قال يا رسول الله عفوا عني إن لي خمس بنات ليس لهم إلا أنا عفوا يا رسول الله فعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه شريطة ألا يتجرب ويقول شعور في النبي صلى الله عليه وسلم عنده وعفر فإذا به يعود لما عاد في المرة الأخرى جيهما كقول أحد الوسر فقال يا رسول الله أعفو عني فلقد قرروني على ذلك ولي خمسة من البنات ليس دورنا غير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعفو عنك حتى تذهب بعرضيك إلى أهل منك وتقول خادع محمد مرتين لا يلده من جهب مرتين يا عاصر اضرب رأسك فضرب رأسك وذا كلمة كلمه الحديث المشهور لليوم القوم المنشح مرتين عرفت كم منين من ابو عاصم خلاص كده فاللي يسب الدين ده أقول قلت كلمه ما ولا حاجه انا بحث صلي عليه عليه الصلاه والسلام فالذي قول الفرس في من يسب الدين او يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان عنده شهره يبين ان كان من يشهد يعلم تاب تارك عليه إن أسر يضرب بالسيف حدا والذي انتهى رده, ردة. ردة. السالف الآن والأمة غير مهيأة، فلو أدرتم على هذا الآن، هيحصل ايه? هيسيبوا هيشيب الدين كله، فمن من باب مراعاة المصارح والمفاسد، لا نستدبت الدين في قلوبهم أولاً، ثم ماذا؟ نبدأ واحدة واحدة نقيم معهم الايه؟ يلحقون فهذا يؤخذ بكلامه لا يؤخذ بكلامه يؤخذ بكلامه للناس أن يشاربوا. لانتزاح عدد المفاسد يرتكب الأذن من المفاسد وفعلها عمر بن عبد العزيز لما قال له ابنه قم ورد المظامن التي خلفها عبد الملك قال يبني إن أخف أن أحمل المسار بجملة واحدة فأتركون الحق الذي في عينهم جملة واحدة فليس كل هل ينكرها جهوداً؟ عارفة من الطولة وبعد كيف تخرج من المن طب ينكرها تلك أناس هنا يستطيع ما حكم ايه؟ مش تشدد طيب خير نشاء يعني ايه؟ واحد نعمل مين. نعمل فيه؟ نعمل فيه؟ نبتل ويه؟ هو نصار ما حكم الذي له وعيد من الكتاب العلم الشرعي الذي اتخذته في فرق بقى انت تقصد بسؤالك؟ هو نصار عنده علم الكتاب والسنة هل هو علمه بالكتاب والسنة ينتجر ده قصلك ولا هو نصار أصلاً واخد برميز بيستخدفه اللي هو العلم الشرعي هل هو ده قصلك ما هو لازم السؤال يبقى أضحي عشان أعرف أفتيك فيه منطر ما من تنتخدش كده ولا أصدق ان يكون مثلاً العالم أو الشريخ بيأخذ أجوة على تعليم الناس ما لازم تقول ضحي ممكن تكون إن أنت فاهم إنه مثلاً دوخات أجر على تعليم الناس القرآن أو الإمامة أو الأزام أو تعليم الناس العلم الشرعي تبقى في فكرها نتنمو من المصر وانت ترى المفهوم خطأ ان ممكن انت تفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما علم رجل من المصاري القرآن قال اتحب ان يكون مكانه قوس نار يوم القيامه قال لا يا رسول الله قال اذا فخذ لو عايز خطا ابدا نار من النار يوم القيامه فيستدل امام ابي حنيفه بهذا الحديث الفتوى يجيز اخذ الوجر على تعليم الناس القران على الاثر وعلى الاطعم تعليم الناس والشعر. يجي واحد ما اعطى ايه لابده? ما تتعلمت على ايدي علامات? قولك شو بدك? او لاخبطوك. الماز ما ايه? حلا. والفتوى بتقول ايه? حلا. دباعوا دينهم يا جبا. دباع القاعدة بتقول أن الفتوى تختلف, تختلف باختلاف الحال والزمان والمكان الفتوى تختلف باختلاف الحال والزمان والمكان إما أبو حنفاء أفتтов على المزأة أن المصر أن يكون هناك محتسب المحتسب ذا ينفق على من يعلم الناس القرآن ومن يعلم لناس ومن يبقى الناس ومن يعلم لناس الخير ومن يعيش الس لفلّفت على سكا والأولاء واجدوه وتعليم الناس النفس فيقدم الفرد على النفس فينشأ أبناء المسلمين جهلة لا يتعلمون شيئا عن كتب الله وتضيع الأم والمؤذن ما مشايب في واحد بقى متخصص لكن المؤذن يفعل أذن وقته فتضيع الأم أيضا فهنا بقى في نفستين أن يقع أبناء المسلمين جهلة عن كتب الله عز وجل ولا يتعلمون كتاب اجرى. ظل الدين ان اكبر. ان ابنان المسلمين اقلعوا فجاءت الفتوى على جواز اهد الاجرى. على تعليم مثل ايه? القرآن. فهي. الاما بي حاني خدعتي? لا. الامة العودين. ما ربما? في قواعد الفتحة. في قواعد اخواننا الفتر. لازم نتعلم. ونصر الله يعلمنا ويقوم ما ينفعه يصنع. فأنا مش عارف نص السائل بنصه دي أنا مش عارف غير دلوقتي لكن أنا عم هو من السؤال الأصول مثل مثلاً يعني ااا سأل مثل مثلاً الجروس واليدروس والمحرقات لكن نصهم منصب على ذلك منصب على ذلك آه يعني بياخذ أموال الناس غير الحاوط هذا يقال في الكلمة واحدة من الكتاب لأن سجده واطع عليه النصب الذي أتينا ونعيتنا فسلخ منها فمثله كمثل الكلب ان تحن عليه يلغز او تتركه يلغز اعظم تركه يعني ان صدر هذا الرجل ما عنده علم ما عنده ما عنده شيء التمسنا له اعزاء هذا الرجل جاهل يحتمل هذا الرجل جاهل بسوره النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يحسن على قدر علم على قدر علمه. قل بقى أنا. العلم ده حج جريك أو عليك أو جريك أو عليك سترسل بيناية الناعة عز وجل عنه إنت أعرف الناس من أرد الله ونورد رسوله صلى الله عليه وسلم وليس مدخى في الزوب الابيض قمت كالسيان كذلك كالسيان فالناس يمركون لنا من وياكل ال الورم عندك انت بس العوام مش هيسبوه ومش هيسيبوا كل الضعيفين كلهم كلهم كلهم لو فلان هو كلهم كلهم كلهم فإن زي ده نقوله انتقى الله عز وجل انتقى الله لأن يريد على نفسك بس ده على باقي المعاومة الشيخ من جهة والمؤثر على العوام يعني لس يثبتوا الثقه في منوار في منوارس من وولته من العالم قائد فإن انقائد حلت الهزوم العالم حارث فإن ناما استيقظت الزيال العالم قائد ربان فإن غفل غريقت الصفين نسى الله أن يهدي الجميع نسى الله أن يردنا الذين مركا جميلة احبابي سعدت بكم مش بكم على أمل أن يجعني بكم لقاء انقدروا لنا البقاء واللقاء أشكرهم على جميع الأضور وأدعو الاتصال اتصال والقناة إن شاء الله يوم من الجمهور الجمهور هذا الكتاب وأسلمه أن يبارك فيكم يسمحون في كلمة لكن هو مشر المحمد سبحان الله وبحمد أشرب إلي أن